لئن ارسلنا ريحا فراءوهم اصفر والذل من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ايضا واللوم مدبرين وما انت بهذا العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد الضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم